يبقى الكلام بقى على العرب والشرك الذي دب في العرب والكلام على أول الشرك في العرب العرب لغة جيل من الناس معروف يخالف العجم لهم لغة خاصة بهم هذه اللغة العربية جيل من الناس يخالف العجم هؤلاء العرب وقيل العرب أيضا في اللغة تقع على الأرض الجدبه الصحراء الصحاري والقفار والقفار فهذا كالحجاز الحجاز فهذا معنى العرب وقد قال العلماء ابن تيميه يقول اسم العرب يقع على من استجمع أمور ثلاثه أن يكون من اولاد العرب نسبه نسب العرب من اولاد العرب ان يك... أن يمكث في بلاد العرب أن يمكث في بلاد العرب أن يتكلم بلسان العرب يبقى اسم العرب يقع على من استجمع امور ثلاثه انه يكون من اولاد العرب من نسب العرب كالقحطانيين العرب العريبة هذه ايضا يجلس في بلاد العرب يتكلم بلسان العرب يبقى كل من استجمع هذه الشروط الثلاثة فهو من العرب ولذلك قالوا جزيرة العرب اختلاف عريض جدا في حدود جزيرة العرب لان السلام قال اخرجوا اليهودة نصرة من جزيرة العرب فالحدود جزيرة العرب الخلاف فيها عظيم يعني بعض العلماء يقول من الوجهة بانها الحجاز والحق بان حدود العرب هي من الغرب يحدها البحر الأحمر وشبه جزيرة سناء يعني احنا عندنا جزء من الشام وجزء من جزيرة العرب شبه جزيرة سيناء أيضا تحد جزيرة العرب هذا من الغرب من الشرق الخليج العرب الخليج العربي يحدها ومن الجنوب بحر العرب هذه هي جزيرة العرب بعض العلماء يقول هذه هي جزيرة العرب قال في الآخرجوا الكتاب من جزيرة العرب وأخرجهم أمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقد قال بعض العلماء أيضا سموا بالعرب للفصاحة وتلاقه اللسان للفصاحة وطلقة اللسان كما في الحديث اللي في المسند كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح قال الولد يتبع أبويه حتى يعرب عنه لسانه فقالوا من أعرب عما في داخله يدل على فصاحتي على ذكائي، على عبارته الرشيقة فهذا يكون من العرب هذا بالنسبة لمعنى كريمة العرب اول من ناطق بالعربية يعرب ابن قحطان اول من ناطق بالعربية يعرب ابن قحطان وهم العرب العاربة ابو اليمن هم العرب العاربة واسماعيل تعلمون أم هاجر مع اسماعيل في المكان الذي قال فيه ابراهيم اني اسكنت آه... إني أسكنتم من ذرياتي بوازن غير ديزارة عند بيزك المحرب ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من يستوي إليه فأتى إليهم هؤلاء فتعلم إسماعيل لغتهم وتزوج منهم فكان ولد إسماعيل هم العرب المستعربة بقى عبد القحطان أبو اليمن هم العرب العربة الأصول وإسماعيل لما تعلم اللغة وتزوج منهم فكانوا هم العرب المستعربة العرب المستعرفه هذا معنى العرب هناك العرب وهناك الجاهليه متلضان. الجاهليه في اللغه الجهل ضد العلم او ضد العمل بالعلم لكن العمل على خلاف العلم اسمه جهاله هذا فوق الجهل يبقى الجهل ضد العلم او العمل بغير العلم او مخالف للعلم والعمل المخالف للعلم ده اسمه ايش جهاله كما قال الله جل في علاه سرعة بالايه بالآية النساء كما قال من عملكم سوءا بإيش بجهالة هو يعلم بأنها حرام لكن غلبته شاوت فإذا عمل خلاف ما علم فتكون هذه جهالة والجاهلية في الاصطلاح الجاهلية في الاصطلاح تطلق على حقبة من الزمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجاهلية الجاهلية ما يقولون بجاهلية القرن العشرين وهذا له تفسير آخر وتوجيه آخر الجاهليه تطلق على حق من الزمن قبل ما بعث النبي صلى وقد يطلق على ما بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه جاهليه لا يقال جاهليه مطلقة، كما قال النبي صلى وسلم لابي ذر عندما قال لبلال يا ابن السوداء، فقال له أعيرته بأمه، قال نعم، قال انك امرؤ فيك جاهليه حتى وضع خطه في التراب وقال لا أقوم حتى تطا برجلك على رضي الله عنهم أجمعين فقال إنك مرغم فيك جاهليه وقال وسلم سنتان بأمتي هما من أمر الجهلية، نحا الميت والسسقاء بالنجوم فنقول الفعل فعل الجاهليه لكن الجاهليه المطبقه جاهلية الكليه هي حقب من الزمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ديانة العرب قبل مبعث النبي وسلم العرب كانوا يدينون بدين إبراهيم عليه السلام لان ولد العرب هم ولد إسماعيل العرب المستعرب هم ولد اسماعيل والعرب العرب جاءوا لإسماعيل فكانوا يدينون الله على بدين إسماعيل ودين إسماعيل على دين إبراهيم وهو الإسلام كما صح عن انس رضي الله عنه قال ولد إسماعيل كانوا على الإسلام كانوا على الإسلام حتى جاء الشيطان فأدخل عليهم الشرك حتى في التلبية انس يقول وأنا توأنا يقول هذا الكلام إما من إسلاميته واما من إيش من النبي سلم والراجح من النبي سلم أنا سلم يتعامل مع أهل الكتاب الغرض المقصود قال كان ولد إسماعيل على دين الإسلام حتى أت الشيطان فاتدخل عليهم الشرك حتى في التلبية وانت تراهم قبل ما بعد النبي سلم كانوا يلبون ماذا خلون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما وما ملك يعني قالوا شريك لكن أنت الذي تملكه وجعلوه شريكا لله في فعلاء الشيطان أدخل عليهم الشرك في التلبية لكنهم كانوا على الإسلام ثم بعد ذلك انحرفت الأمة العربية هذه انحرفت إلى الوسانية وإلى عبادة الأحجار والأصنام والمؤرخون يبحثون السبب الرئيسي في انحراف عقيدة هؤلاء بعدما كانوا على دين الإسلام على التوحيد النقي بدين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام ما الذي جعلهم ينحرفون هذا الانحراف فقالوا اولا لتعظيمهم الجم للكعبة كانوا يعظمون الجعبة. الكعبة جدا وأنا معروف وستنا في سورة لما جاء بعض القوم قال يعني اظهروا لهم البعير المقلدة ليعلموا أنكم تتقربون بها إلى البيت فإنهم يعظمون البيت فعظموا البيت لكنهم كانوا بغلو في تعظيم البيت حتى عظموا الحجر الأسود فعظموا الحجارة فعبدوا الحجارة من دون الله جل في علاه والحق هذا سبب من الأجباب لكن السبب الرئيسي في انحراف عقيدة القوم عقيدة الأمة العربية وأيضا لعبادات بالأصناف الأصنام هو عمر بن رحي أبو ثمامة عمرو بن رحي عمرو بن رحي هو الذي نشر الأصنام في جزيرة العرب وهو الذي عبد الناس لغير الله لذلك نفسنا كما قال ابن مسعود في الصحيح نفسنا يقول رأيت عمرو بن رحي يجر أقصابه يجر قصبه يجر أختابه في أم... أو الحولة أقتابي... يعني حول أمعائه في النار، فإنه هو الذي سيب السواي وبحر البحيره في رواية في غير الصاح قال وهيش وعبد الناس الأصنام نشر الأصنام والأصنام التي انتشرت في العرب أو في مكة خاصة هبل والعزة ومنات كما ذكر الله تعالى في عليه أفرأيت من لا والعزة ومنات ومنات ثلاثة الأخرى أول هبل والعزة ولات ولات ومنات وأيضا إساف وإيش ونائلة أما إساف ونائلة فرجل وامرأة فجر في الكعبة فمسخهم الله جل في علاء حجارة قبل أن يتم الفجور خم بالفجور فمسخهم الله جل في فتعبد لهما أهل المدينة كانوا يطوفون بهما إساف ونائلة والحمد لله أن الله جعلها دماهما بالمغيرة وبغير هبل كان أعظم أصنام الأصنام التي حول الكعبة يعبدونها الذي اتى به هو عمرو بن هو الذي أتى بهبل ووضعه عند الكعبة والحمد لله المغيره بن شعبه هو الذي كسره لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشير إلى الاصنام بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأيضا كانوا يتعبدونها لمنات منات صنم حجاره من الأحجار يتعبدون لها من دون الله جل وهذا ايضا اشتقوا هذا اسم الاسم اسم الله جل في كما سنبين هذا الحاد في الاسماء والصفات وايضا اللات, اللات اختلفوا فيه ابن عباس يقول اللات كان رجلا صالحا يلوت السويق هو رجل مسلوش اللات ومقار ذلك كان يلوت السويق كان رجلا صالحا يلوت السويق للحديد يحسن للحديد بيع الطعام بالغلوه هناك يخالص هذا الاصل الاصل ازيل الرجل كان يعطيه مهبة قال كان رجلا صالحا يلت الصويق دخل في صخرة لم يخرج منها فكانت كرامة أو معجزة لهم فعبدوا الصخرة من دون ذلك فعظموها هذا كلام بصلا فيه أساطير والشيطان والذي لبس عليهم مثل هذا وأيضا العزه هي أشجار ثلاثة أشجار ثلاثة حول كعب كانوا يعبدونها من دون الله جل وكل ذلك لما فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأسلام وكان يقول كما قلنا يشير بأعصاه إلى الاصنام يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أنواع الشرك في العرب الحق بأن العرب جميعا يقولون لم يشركوا في الربوبيه والحق بأن العرب جل شركهم لأننا داخلين بقى في المسائل المهمة هذه بقى مهمات الكتاب تبدأ من اليوم فالشرك في العرب الحق بأن جل الشرك كان في الالهيه ولكنهم ايضا اشركوا في الربوبيه كيف وانت ليلة نهار صدعتنا بقولك بان مشكل العرب اقروا بالربوبيه نعم اقروا اقروا بالربوبيه في الجملة لكنهم عند التفصيل قد اشركوا ايضا في الربوبيه اتخاذ الشفعاء مجبرين الله على قبول الشفاعة فيها اشراك بالربوبيه فهو هم اقروا بالربوبيه ولا انساتهم من خلق السماوات والارض لا يكونن الله ولا انساتهم من خلق السماوات والارض لا خلقنا العزيز العليم فهنا هم يقرون بالخلق والرزق والإحياء علمات لله جلال فعلها لكن لا يستبعدون شركاء مع الله جلال فعلها فهم يقرون بالربوبية في الجملة لكن عند التفصيل قد أشركوا أيضا في الربوبية وإلى هذه الألوان من الشرك الذي وقع من العرب في الربوبية حتى أيضا تتخذ أنت سترا وتتخذ ساترا أو سدا منيعا من أن تقع في مثل ما وقع فيه القوم أشركوا في الربوبية وأشركوا في الأسماء واش واش في الجانب العلمي اشراكوا في الجانب العقدي العلمي واشركهم في الربوبيه اشراك تعطيل في الربوبيه هو تعطيل والحق بان اشراكهم في الربوبيه اشراك تعطيل كلي واشراك تعطيل جزئي اشراك تعطيل كلي هذا نادر ليس كثير في العرب اذ جل العرب يقرون بربوبيه الالهه في علاه والتعطيل الكلي للربوبيه جاء من الجاحدين وجاء من بعض العرب نادرا والنادر لا حكم له من الجاحدين كمن كفرعون والنمرود وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم والمنويه المنويه يقولون خالق للظلم وخالق للنور لكنهم لم يعدلوا بينهم ما قالوا بالتسوية قالوا خالق النور افضل من خالق الظلمه <تصفيق> هذا الجحود والتعطيل كان نادرا في العرب، لكنهم عطلوا تعطيلا كليا كمن كالدهريين الذين لا يعتقدون بعثا بعد الموت فهؤلاء طال عنهم الله على في كتابي قص عنهم أنهم قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لفهم قالوا ما في لك إلا بالدهري فهؤلاء الدهريين لما كما في, في عاصرنا الآن هذه جهلية جهلاء الآن كمشرك العرب. لكن سموها ايش؟ طبيعة غضب الطبيعة يأتي بالفوران يأتي بالزلزال يقول غضب الطبيعة هذا غضب الله عليكم أن تقولوا بذلك فالطباعيين كالدهريين الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا التعطيل الكلي أما التعطيل الجزء الذي وقع فيه فهو نوع التعطيل أيضا ويعتبر كله أيضا ليس جزئي كلي لكنه بنوع آخر بأنهم قالوا بحلول الله في جميع الخلق هذا ايضا من مشركة العرب كانوا يقولون عين الحق وعين الخلق عين الحق وعين الخلق طبعا تأثر بهم التوائف الذين يقولون سبحاني سبحاني ويقولون ما في الجبه الا الا الله هذا نوع التعطيل الثاني والثالث وهو تعطيل جزئي التعطيل الجزئي هو تعطيل عن بعض الصفات الربوبيه وتعطيل ايضا عن بعض كمال الكمال المطلق لله جل فعلا بتقديس الله فهذا نوع تعطيل وهو شرك في الربوبيه وردائك تراهم بانهم قد نفوا عن ربنا جل في علاه اسم الرحمن كما قال الله جعله جل فعلا واذا قيل لهم ازجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا لما تأمرنا ومن الرحمن كأنهم يجهلون هذا الاسم وايضا عندما كان النمسل في صلح الحديبيه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم الرحمن قل باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم فهذا نفي لاسم اسماء الله الجلاله نفي اسم من اسماء نفي الكمال عن الله الجلاله وهذا نوع تعطيل وهذا كان به العرب وفعلوا ذلك كبرا وجحودا فعلوا ذلك كبرا وجحودا فهذا نفي لاسم من اسماء الله الجلاله وايضا كان لهم الحاد باشتقاق الأسماء الأصنام من أسماء لا تعرف هذا نوع الحاد ايضا من في الأسماء والصفات وهذا نوع شرك في الربوبيه والأسماء والصفات فكانوا يسمون اللات من الله واشتقوا منات من المنان والعزه من العزيز وهذا اشتقاق يعني الحاد في الأسماء والصفات وهذا نوع شرك ايضا في الربوبيه والأسماء والصفات من العرب من ذلك أنهم نفوا صفات لله جل في علاه انفي كمال نفوا صفات الله جل في علاه كانوا ينفون بأن الله علا يعلم كل شيء يعلم ما كان وما لم كانوا يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون وذلك ظن قال ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملوا ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فأصبحتم من الخاسرين فالغرض المقصود منهم ايضا هذا نفي لصفة من صفات الله جل في علاه وهذا شرك نوع شرك في اثبات صفاته ربوبية الله جل في علاه الثاني من من التعطيل الجزئي الالحاق في افعال الله جل في علاه انكار افعال الله جل في علاه وافعال الله كمال وهذا أيضا انكار لكمال الله جل في علاه فانكروا القدر هم على اصناف ثلاثه انكروا القدر كما القدر القدر قدره الله جل في علاه سر لا يعلمه احد القدر قال الله جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر قال وكل, وكل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ولما خلق الله القلم قال له اكتب قلماته قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة اذا القدر ثابت كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ولذلك قال الصاحب الجليل فان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وان مت على غير ذلك فانت من اهل النار فهم أنكروا القدر وهم على أصناف ثلاثة كما سألت تفصيل ذلك ان شاء الله قدرية إبليسية وقدرية مجلسية وقدرية إشراكية قدرية إبليسية هم الذين أقروا بقدر الله بكتابة الله الأشياء وأقروا بالأمر والنهي طبعاً هي المسألة دائره على قدر كوني وقدر شرعي يعني أمر ونهي وكتابة ده هذا النظام الذي تتقن به مسائل القدر تنظر الى الكتابة وللامر والنهر. شرع وكون. شرع وكون. فالابليسيه قد قد اقروا بالكون. بان الله قدر كل شيء. ان كل شيء خلقناه بالقدر. واقروا بالامر والنهر بالشرع. طب ايش فيهم? لمن اهل السنه الجماعة هم اه? لا. لكنهم ضربوا القدر بايش? بالشرع. عارضوا القدر بالشرع. قالوا كيف يامرنا بالصلاة? ويحجبنا عنها مفهوم? وده قال طبعا بش المريسي ولا قال بذلك كما سيأتي تفصيل هذا الباب لكن هذا أصله في مشرك العرب وإذا قالوا قدرية إبليسية إبليس تسخط على الله تعالى بدرب القدر بإيش في الأمر والنهي صحيح ولا لا تعرفون كيف عندما أمر بالسجود ماذا قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي كونا فأمرتني بالسجود أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لهم القيامة اللي احتركنت الرئاسة وإلا قليل فضرب الشرع بالقدر مفهوم هكذا يضربون القدر بالشرع هذا القدره الابليسيه وهذا نوع من انواع الشرك في الربوبيه من مش... لان القدر كما قلنا قدره الله قدره الله لوازم ربوبيه الله جل في هؤلاء كما قال الامام احمد بن حمد وقدريه ماجوسيه القدريه المجوسيه هذه المجلسية هي الموجوده في قدريه المعتزله المعتزله يتاثرون بالعرب بإشراك العرف الربوية في هذا الباب كيف ذلك؟ هؤلاء يقولون بالأمر والنهر لذلك هم يقولون يجب على الله أن يسيب من أطاعه فيدخله الجنة وأن يعاقب من عصاه فيدخله إيش حاش الله يوجبون على الله ذلك يغلبون الأمر والنهر ولا ينظرون إلى القدر الكوني لذلك كل فئة باغية هي بعين عوراء تنظر بعين عوراء والوسطية تنظر بعينين جميلتين القدريه الملسيه هم الذين يقولون بالامر والنهي ولكنهم ينفون القدر قدر الله فمنه من يصل بالنفس الى نفي العلم والمشيئه يقولون لا يعلم شيئا يحدث الا بعدما يحدث وليس له مشيئه ولا اراده لما حدث ان يحدث مفهوم ولذلك الشافعي لما لا مش مفهوم ينفون علم الله يقولون لا يعلم شيء حتى يحدث يعني كأنك إذا أكلت التمرة فالله لا يعلم لك تاكل التمره إلا بعد ما تأكل فهم هكذا ينفون علم الله جل في وقد ينفون علم الله السابق وينفون ايضا المشيئة أنت لن تص... لا تستطيع أن تأكل التمره إلا بمشيئة من بمشيئة الله وإن كانت لك مشيئة لكن ولكن مشيئتك تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهم ينفون العلم وينفون المشيئة لذلك الإمام الشافعي قال على المعتزلة القدارية قال خاصموهم في العلم فإن اقروا فقد خصموا لو اقروا بأن الله يعلم ما كانوا ما يكون ما لم لو كان كيف سيكون هذا أعظم من أبواب وإن أنكروا فقد كفروا فالعرب كفروا من هذا الباب كفروا من هذا الباب أنهم نفوا علم الله جل في علاه قالوا لا يعلم ما كانوا ما يكون ما لم لو كان كيف سيكون هذه القدرية الإيش المجوسيه القضاء الاخيره قدر هؤلاء الذين يقولون بالشرع بالقدر دون شر عكس المجوسيه يقولون بالقدر دون الشر فمن زنى قال انا انا مساب عند ربي بزنا مساب والذي كفر بكفره مساب لذلك قال الخبيث بشر ماريسي أو غير بشر ماريس عندما قرأ قولي لا يلا في علاء في قولي ما منعك ان تجزم لما, لما خلقت بيدي قال لو كنت مكانه لو كان هو مكان من بليه. تو وانت في ان شاء الله مكانه قال لو كنت مكانه لقلت انت لله لقلت انت الذي منعتني من السجود فهو احتج بالقدر على المعايش نفى الشرع ونظر بعين واحده عين الإيش. وحقا هو لم يسجد بان الله منعه من السجود حق قدر عليه ذلك لكن انت مالك لك وما للقدر انت مامور تاتمر بما امرك الله عليك مساله التفصيل ذلك انا بس بقى بقى تقف على ابواب شرك العرب في مساله لان هذا شرك قديم والشرك الحديث في, في طوائف المله ياخذون من الشرك القديم فهم يقولون بالقدر ولا ينظرون الى ايش إلى الأمر النهي نا... نا... نا... نا... وهو الشر هؤلاء نفات القدر نوع تعطيل نوع إلحاد بنفس القدر نفوا أيضا أن يكون الله قد أرسل الرسل قال الله تعالى أن يمنج جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا لا لا نستبعد ذلك وأيضا قال الله تعالى وما قدر الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيش قل من أنزل, من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلون القراطيس تبدونه وتخفون كثيرا إلى آخر الآيات فهؤلاء نفوا إرسال الله الرسل لذلك قالوا ما هذا إلى بشر مثلنا وقالوا لو شاء الله لانزل ملائكة فهم يستبعدون أن يكون الله جل في علاء أرسله إلى البشر والله جعلنا يقول عندما قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولو أرادهم ملك ينزل عليهم لا يستطيعون تحمل صورة الملك فلا بد أن يأتيهم على صورة بشر النبي نفسه ما كان يتحمل أن ينظر إلى جبريل رأاه مرتين فقد زملوني زملوني ما يستطيع أن يراه على صورته لذلك كان يأتيه بصورة دحية الكلبي عليه أن من أفضل صورته التتليمات فأنكروا أن يكون الله جل وعلا قد أرسل رسلا أيضا من نوع التعطيل الذي كان في العرب أنهم أنكروا البعث والله قال الله جل وعلا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أيضا في قول الله جل في علا وأقسم بالله أي أيمنه لا يبعث الله من يموت بل يبعث الله من يموت أيضا قال الله جل في علا لنا على ما قالوا دعى عمال الذين كفروا أن لي يبعثوا قل بل وربي لا تبعثون هذا أيضا نوع تأطير من شرك العرب وهذا شرك في الجملة شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات أما الشرك الأعظم الذي سناخف عنده هو محل ما ننظر فيه من الكتاب هو شرك العبودية الشرك الإلهية الرقى والتمائم والسحر والكهانة وغير ذلك من المسائل المهمة جدا التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم